إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا عذوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاه لما يحيك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة اللات في بني الذين ظلموا من منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره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 ستكون الله يجعل لكم فرقا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذا يمقو بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله.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 شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا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 ارَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَقَاوُ الله وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَاب إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَا أُولَٰئِكَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْدَعُونَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ عَﻠَّمَهُ بَصِيرَةً الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فاندذ إليهم على سواء إن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 Wa'adu luhum mas' ta'atum min qawatihu wa min ribaql khayl turhobun bhihi adu wa Allah wa adu wakum turhobun bhihi adu wa Allah wa adu wakum wa akhirin